فيني حنين المام من أيام عمر انقضيت مستلت ذا الفؤادي أشتاق له شوق الذي صابه يام شفت بيوت زاهية السوادي يا هي حياة عشت هذه كالعوام تسوى حياة طعمها اليوم عادي يسوى كيابة بهدراج ورخام بيت شعر فخر الحضر والبوادي سبكتنا الشمس مجهام في طاعة المعبود والفرض بادي وشف نار واكثر الناس مقام وادي دران المترنات نجدادي وادي قنجر يصدر الحان وانغام صوتها يجيب الضيفتنا يا نادي يا اللي علينا ربع وضيوف ورحام نفرح بها مرما اشداد بالبلادية نمشي وراعش بالنعام من باع غادي للمي غايات مرادي قبر تغيب الشمس ويحل لظلام كل منزل منزله للرقادي وتستقبله نشمية البيت بكرام ريحه رشوش المسك معها الزبادي مع ما ترفع الطار في قدام وليا حكت ما له عليها انتقادي يا رهاب بالبيت ترسن به قيام ترعى عياله خذمة بعتيادي ما وكلت في واجب الضيف خدام بيدينها تطبخ لها الخير زادي ودعتك الله يا زمان بهيام راحا تصرنا عقبها في جهادي ودعتك الله يا زمان بهيام راحة توصلنا عقبها في جهادي في ثانين المام من أيام عمر قضيتم استلث الفؤادي أشتاق له شوق الذي صابه يام شوفت بيوت زاهية السوادي